لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلعهم في البلاد كذبت قبلهم قول مرحب والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدعضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة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 عزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العقيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذروبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم وإن يشرط به تؤمنوا فالحكم لله, فالحكم لله العلي كبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا ادعوا الله مخلصين له الدين ادعوا الله مخلصين له كره الهالكون رفيع الدرجات ذو العرش الروح وامري على من شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟ لمن القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلما اليوم لا ظلما اللَّهُ شَدِيدُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآسِفَةِ إِذِ الْقُرُونُ تَدْحَجُ كَأَنَّهَا الْحَنَاجِرُ ضَبٌّ مَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَارَ خَ الاعلن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من يقضون بشيء ان الله هو السميع في الارض في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 وَمَا كَانَتْ تَأْتِي مُرْسَلُونَ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِ فِي الرَّعونَ وَهَا مَانَ وَقونَ فَقالَاوا سَاحِرٌ كَتَّابَ فَلَمَّا جَأَم بِالحَبِّ مِنْ عدِنَا قالَاوا قَا أُتُُ أَبَدَا أََّنَ آمَنُوا معَهُم وَسْتَحِرِسَاب يد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون دعوني اقتل موسى وليدع رب اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يقهر في الارض فساد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 إن الله لا يهدي لمن هو مصرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يوصرنا من بأس الله جاءنا قال فرعا لا أريكم ورشاد. وقال الذين آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهب قوم محيوه وعاده وسهود والذين من بعده وما الله يريد ظلما للعبادة يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُذْهَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ قَدْ رَوِيَ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِحَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ رَبِّ أَعِذْ الظَّالِمُونَ مِنْ بَعْدِ رَسُولٍ تَدَارَكَ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 وقال فرعون يا همان بنري صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطرع إلى إله موسى وإني لأظنهم كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 وَلَا قَرْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَي لِي أَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّى لَا جَرَنَ أَنَّمَا تَدْعُونَي إِلَيْهِ له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحابنا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بِنَايَذ فَقَامَ اللهُ سَيَهَاتَ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ أَن نُعْرِضَ عَلَيْهِمْ رُدُوءًا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم جبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 سُرُوكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا مَا قَالُوا فَادْعُوا معذرتهم وله النعنة ولهم سوف أدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَبِالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ أَمَّا مَنْ يَكُنْ مُتَوَاضِعًا فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخرب السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين همنوا وعملوا الصالحات ولا المسير. قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكفرون عن عبادتيه <تصفيق> ان الذين الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لظفر على الناس فلكن اكثر الناس خالق كل شيء لا إله إلا هو فأما تغفكون كذلك يغفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بها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 وََّ لِ غَطَكُم مِ تُابِ ثمُ مِن مطَفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقة ثمُ يُخللُكُْ طِفْلا ثمَُّ يُخْلِجُكُمْطِفْلا ثمُ يتَبلُوا أَشُتَّكُمْ ثمَُّ لتكونوا شلوقا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَغَفَّلُ مِنْ قَبْرٍ وَلِتَبَرُّؤُهُ وَجَنَمَ شَمَمًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ له كن فيكون لم تر إلى الذين يجادرون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسكرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا غلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فَإماا لُيَكَ ضعب الذيين عدُم أَْ نَ تَخ النك أَْ نَ تَففكَ فَرنَ لنَا يُجَون وَلَقدَد أَسَلناَا ُصُرًا مِن قَكَ بِم من قَصصنَا عَكَ وَابِهُم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسروا ذلك الكافرون